قال هنا وكيفية الاستجلال بها معرفة الكيفية والاستجلال يعني أول شيء أصول الفقه هو طرق طرق الفقه نعم طرقه يعني أدلته على سبيل الإثمات وكذلك الكيفية كيفية الاستجلال بهذه الأدلة فعندنا إذن الآن أدلة وعندنا كيفية فجاءت مثلا الدليل العام الأمر يقتضي الوجوب. الأمر يقتضي الوجوب. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال دليل من النبي صلى الله عليه قال تعالى وأقيموا الصلاة. فعندنا قاعدة دليل الاصولي هو أن الأمر يقتضي الوجوب. وعندنا هنا في الآية وأقيموا الصلاة. نعم كيف يستدل بها؟ الربط بين الأمرين بين أن الأمر الوجوب و نعم تحقيقه في الواقع فيقال إن قوله أقيم الصلاة دال على الوجوب إن قوله أقيم الصلاة دال على الوجوب والكيفية يعني يستحضر فيها نعم الشروط كذلك يستحضر فيها ما يلزم من شروط وغيره في الاستجلالات, في الاستجلالات الأصولية وكيفية الاستجلال فيها هنا هذا اللفظ اغناه عن أن يبين حال المستدل وهو المستهد لأن بعض الأصوليين يزيدون هذه العبارة ويقولون وكيفية الاستجلال بها ومعرفة حال المستدل ومعرفة حال المستدل فهو هنا اكتفى بهذا اللفظ ولم يذكر حال المستدل لأمره الأمر الأول أنه سيأتي به في باب المفتي والمستهدل في آخر الكتاب ثانيا أنه ضمن هذا المعنى معرفة حال المستدل أو الإشارة إلى حال المستدل كيف نعرف هذا؟ لأنه قال وكيفية الاستدلال بها نعرف من هذا حال المستدل أنه لا يمكن أن يتوصل إلى هذه الكيفيه إلا من المستهد الناظر في هذه الأدلة لاحظتم؟ نعم؟ إذن العبارة دلت على من؟ دلت على المستهد العبارة هنا دلت على حال المستدل وهو المجتهد فاكتفى به لامرين الامر الاول انه سياتي بهذا الموضوع في اخر الكتاب الامر الثاني انه ايضا لا يمكن معرفه هذه الكيفيه الا عن طريق الاجتهاد فكاننا عرفنا ذلك نعم باللزوم ولا بالتضمن ضمنا ولا لزوما ها ضمن كلامه هل كلامه يتضمن هذا كيفيه الاستدلال من باب اللزوم من يلزم من نعم في الكيفية وجود وجود المجتهد المستهد والناضج في هذه الكيفية ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى أبواب أصول الفقه فقال وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين أو المبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوق والإجماع والأخبار والقياس والحضر وجاهة وترتيب الأدلة وصفة المفتي ومستفي وأحكام المستهدين هذا كالبهرس لمسائل الكتاب وستاتي إن شاء الله مستوفات نعم واحدة كل الأخرى بإذنه تعالى بالدروس القادمة ونقف إلى هنا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه